من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حجود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدّه يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين